بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِذَا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت و إذا الجبال سيرت و إذا العشاق طلت و إذا العشاق طلت و إذا الروحوش حشرت و إذا الروحوش حشرت و البحار سجرت, وإذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخُنّس الجوار الخُنّس والليل إذا عسَس، عس والليل إذا عسَس، عس والصباح إذا تنفَس، والصباح إذا تنفَس. إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول. ذي قوة عيد ذي العرش مكين ذي قوة عيد ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بجنون وَمَا الصَاحِبُ كُنْ بِمَجنونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُوقِ المُبينِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُوقِ المُبينِ وَمَا هُوَ عَلَى الغِيبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ عَلَى الغِيبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ